اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا مسرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من واليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا ربنا وتعاليك لا من جاء منك إلا إليك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 إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إننا نسألك العافية في الدنيا والآخرة.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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه اللهم قننا بما رزقتنا وبارك لنا فيه اللهم اجعلنا افقر عبادك إليك واغنى خلقك عمن سواك واغنى خلقك عما سواك رحمةك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا برحمةك يا أرحم الراحمين، اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.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 اللهم واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا اللهم احقن دماءهم. دماءهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة